Sami Allahu l Hamida, Allahu Mahdina fi Man Hadayt, wa'afina fi Man 'Aafayt, wa'tollana fi Man Tollayt, wa-barik lana wa-qina wa-crf anna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 اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنه مع الابراء اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمةك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم آمنا في أوطاننا.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 التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم وألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين إلهان إلهنا إلهنا إليك نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا فبرحمتك فبرحمتك استجب دعانا، استجب دعاءنا وبلغنا منانا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك